ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا للعلوم ق ا ما ا ر ع ق ا ر وما أدريك ما ا أدريك ق ا ر ع ي يكون ا ل ن ا س ك ا ل ف ر ا ش ا ل م ب الجبال ث ث و وتكون ك ا ل ع ه ن المنفوش فأما فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه ّ هاويه وما ادري كما هي نار حاميه